فوالذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه Mida sa mõtled,